ب يخُرجُ مِ بَين الصُن الْ بِمتَّرائذا إِهُعَ رجعلَ قادِل يهُمَتُ بِلَ السَّرائِل ثمَم لَ مِن قوَاتِ وَ ن صِ وَالتَّم الرجع والأرض بات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا